Bismillahirrahmanirrahim Sبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Ya أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون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 وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوَارَاتِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ سَمُوهُ أَحْمَدٌ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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا الله كما قال عيسى بن مرية للحوارين من أوصرين إلى الله قال الحواريون نحن أوصروا الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكثر